لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على هذا أكثرهم فهم لا يؤمنون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 إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْزًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُمُونِ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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم من يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهنهم يرجعون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 ولو نجانا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم منهن نكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغى له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 أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم